وَمَا كُنَّا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَالِكَ كَنَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَسَّاذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعزلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون